بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ازل الرحمات والبركات والهدايات منك يا رب البريات الاعطيات منه جل جلاله الخير منه تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ما عند الانسان علم الا بما يعلمه الله جل جلاله قالت الملائكه عليهم السلام قالوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم امر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يطرب من الله قال وقل ربي زدني علما بين جل جلاله انه مهما اعطي الناس فانهم لن يصلوا الى شيء من العلم قال وما اتيت من العلم الا قليلا وما اتيت من العلم الا قليلا لكن اذا فتح الله للانسان من كرمه جل جلاله ومن تبارك وتعالى ومن فضله واحسانه فانه لا راد لما اراده الله جل جلاله لا راد لما اراده الله تبارك وتعالى نسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العمل النافع والعمل الصالح كل صباح من السنه بعد صلاه الفجر ان يقول الانسان اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كرره ثلاث مرات يسال الله جل وعلا يعطي هذا العلم النافع وش هو العلم النافع العلم النافع اللي ينفع صاحبه يزوده الى الله والدار الاخره هذا هو العلم النافع اما انس الله سلامه عافيه بعض العلوم ما تنفع اصحابها يقول الله جل جلاله عن علوم الدنيا قال تبارك وتعالى يعلمون قال جل وعلا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثرهم لا يعلمون ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون كما في اول سوره الروم فنسال الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح يثبتنا واياكم على الدين والايمان اللهم اهله علينا شعبان بالامن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب وترى يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان في صحه وعافيه وامن وايمان منك يا رحمن هذا الشهر مبارك كان النبي عليه الصلاه والسلام يصومه صلوات الله والسلام عليه فكان يصومه الا قليل كما في صايم من حديث عائشه كان من اكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان فكان يصوم شعبان الا قليل وعندما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن صيام شعبان اخبر عليه الصلاه والسلام ان هذا الشهر تعرض فيه الاعمال على الله جل جلاله تعرض اعمال العام اعمال السنه على الله في شعبان فقال عليه الصلاه والسلام احب ان يعرض عملي وانا صائم صلوات الله والسلام عليه انكم تعلمون جميعا اعمال اليوم يعرض عليه جل جلاله عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاه والسلام واعمال الاسبوع تعرض في يوم الاثنين والخميس وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحب صيامها لانها ايام تعرض فيها الاعمال على الله جل جلاله اما اعمال العام جميعا فانها تعرض على الله جل وعلا في شهر شعبان وعمار وعماله العمر عندما ينتهي الانسان عندما يمضي الانسان فانها خلاص تطوى صحيفته ثم تعرض عليه يوم القيامه اقرا كتابك كذا بنفسك اليوم عليك حسيبا من فضائل شعبان انه ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه في ليله النصف من شعبان يطلع الله جل جلاله على عباده تبارك وتعالى فيغفر لكل عبد لكل عبد الا يرحمك الله الا لمشيك او مشاحن صلى الله سلامه العافيه الا المشرك او الشاحن شوف الشحناه والبغضانه صلى الله سلامه العافيه الى درجه وين قال النبي صلى الله عليه وسلم مع المشرك شفت قال الا مشيك او مشاحن يعني في قلب الشحناه في بغضاء نسال الله ان يصلح قلوبنا نسال الله ان يصلح فساد قلوبنا يقول احد الاحبه يقول كنت مع الشيخ مباز رحمه الله ورحم الله موتانا وموتى سيجمعين يقول فكان يطوف يسع بين الصفو والمرو كان يكرر هذا الدعاء اللهم اصلح فساد قلبي اللهم اصلح فساد قلبي الله اكبر قلت عاد انا سبحان الله عز وجل كان هذا دعاء من باس رحمه الله كيف احنا ندعي اس الله يتوب علينا نسال الله أن يصلح فساد قلوبنا لانه علم رحمه الله علم الشيخ ان, إن اذا صلح هذا القلب صلح كل كل الامور قلعه عليه الصلاة والله والصل سلام في الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت جسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لأنه محل نظر رب جل وعلا نحظه محل نظر رب هذا القلب في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فمحل نظر رب جل وعلا قلبي وقلبك كيف ذا نظر الله إليه ولذلك إذا نظر الله قلب عبد ولا وجد فيه الشحنة فإنه لا يغفر له الله صلى الله عليه وسلم لا يغفر له النصف الشارع من الشارع هذا يغفر لكل عبد إلا مشرك أو مشاح فحريب المسلم والمسلمة أن يصفي هذا القلب وأن يجدده وأن يتعاهده وأن يتفقد قلبه يتفقد قلبه ينظر قلبه هل هو صالح ولا فاسد نسأل الله جل وعن نسوح قلوبنا والقلوب كما يقول العلم على ثلاثة قلب صالح حي س الله ان يجعلنا وياكم منهم قلب حي دايما في ذكر دايما في امر لله ودايما سبحان الله يعظم امر الله دايما ما شاء الله تبارك الله ينفذ اوامر الله مسارع الى مرضات الله هم في الليل والنهار كيف رضا الله جل جلاله هذا قلب حي دايما الذكر سبحان الله العظيم حي حياه ايمانيه حياه ايمانيه حياه حياه غير سبحان الله العظيم حياه ذوق طعمها حياه التي عاشها محمد عليه الصلاه والسلام واصحاب الكرام رضي الله عنهم ارضاهم الحياه الايمانيه التي في حياه قلب سبحان الله العظيم حياه قلب بذكر الله جل جلاله هو دائما يحرص على مغذيه دايم ابد مثل ما يحرصون الناس على وجباتهم صاحب القلب الحي يحرص على وجبات قلبه شفنا الناس كيف يحرصون على وجبات ابدانهم هو يحرص على وجبه قلبه اكثر من حرص الناس على وجبات قلوب ابدانهم اذا كانوا الناس مثلا ثلاث مرات في اليوم رسمي هذا فطور وغداء وعشاء وجبات رئيسيه ما يتخيلوا منخ الله واحد ليش فلان ليش وراقب تغديت اليوم عسى ما انت المريض عسى فيك كذا ليش طيب يتفقدونه لانهم اختاروا وجبه للبدل اولئك اهل الايمان لا دائم عندهم وجبات القلوب حياه القلوب عنده ما اهم شيء دايم يتفقد قلبه سبحان الله العظيم يتفقد قلبه في صلواته في عباداته في خلواته في طاعاته اذا فقد شيء من الطاعات سبحان الله حتى هو ان كانت وين كانت سنن ما هي واجبات تجدي سبحان الله يتندم ويقص ويستغفر ويرجع الى الله جل وعلا يعرف ان ربما حرم هذا بسبب ذنب وان هذا خاف انه يفسد عليه قلبه طيب يا فلانة هذه سبحان الله العظيم تابعوا اذا مثلا تاخر مثلا سنة الظهر الظهر القبليه ويوم جاء لهم على قامه يا الله تجي تندم واستغفار وتوبت مش بعدد ترى اخي والله ما احرمني الان هذا الفضل والسنه النبويه لا الا شيء ذنبك ولا تجي تندم كل يوم وهو منكسر وكل يوم لان حس القلب هالحي خاف عليه خاف عليه يا سبحان الله القلب حساس يا اخوان القلب حساس كما انه الان امراض القلوب اول ما يجي الان الانسان للطبيب أسأل الله جل وعلا أني شفينه وشمظامه ومسين على طول يحط السماع على القلب يعني ينظر نبضات القلب إذا شاب أنه فيه اختلال ما يحتاج أن يهرج عليه على طول سبحان الله ربما يدخل في العناية وإذا من هذا يطرع من مستشفاء ما يطلعونه إلا على مسؤوليته يوقع أنه على مسؤوليته أو يتباعت هذا ويوقعونه وتوقيع يعني يخلون مسؤوليته قالوا شافوا فيه في القلب في الشهر لكن إذا حطت الدكتور والقلب سليم خل المريض يهارج وكذا يعني أعراض هذه وتزول تزول بإن الله جل وعلا لكن مرض القلب حساس جدا كذلك أخواني أهل القلوب الحية يعرفون قلوبهم حساسة دائم دائم يتعهدون قلوبهم ما يروحون للأماكن التي تفسد عليهم قلوبهم لأن بعض الأماكن تفسد علي قلبهم ما يروح له مثل ما الإنسان مثلا المريض الآن أو اللي كذا تجد فيها ماكن ما يجيها والله فيه قالوا فيه اطياب وفيك الهاله خايف يشم عليه جرحه ويروح لا يروح ليش خايف ان جرحه دا يشم ويستشيم ويا بلاش طيب قلب الحيط راه يبعد عن اماكن الاله وكام ويهجه سبحان الله في حساسات قويه مثل حساسات السياره الان اجي اجدته انك رجعت راي وس وبدت تعطيك اشارات ولا وقدامه وهذا خلاص ترى يعني القلب الحيط راه في حساسات اشد من حساسات السيارات الجديده دي اذا من جاهل معصي ولا جحود وال... بده قلبه ما يرتاح قلب حي نسال الله ان يحيقلبنا للايمان القلب الثاني نسال الله العافيه سامع عكس قلب ميت نسال الله سلامه العاف قل ميت ما في حياه ابد هذا قلب الكافر نسال الله سلامه العاف هنا ما في حياه نسال الله العافيه سامع لان ما في ذكر لله ولا في طاعه لله ولا في شيء من اوامر الله نسال الله سلامه العاف لا اله الا الله القلب الثالث قلب المريض في ماده حياهم في ماده وهذا غالبا يقولوا اهل النفاق نسال الله يجننا ويياكم من النفاق قلب المريض يعني مره هي صح ومره هي امرض ومره كذا ومره نسال الله سامه العافيه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض نسال الله سامه العافيه وامراض القلوب كما يقول العلم على نوعين حتى الانسان يعرف قلبه امراض شهوات وامراض شبهات امراض الشهوات وامراض الشبهات امراض الشهوات الشبهات اخطر من امراض الشهوات امراض الشبهات صلى الله عليه وسلم في زماننا الان كم الشبهات اللي تلقى على نسل الله العافيه والسلام يكلمني بعد العصر اليوم احد الاحبه عن مرض شبهه قلت كان دعوه السلف اذا قالوا له عن كلمه قال احنا الشبه وهلا الاراء اللي مثلا فيها تشبيه وفيها اقول فيها شبه وفيها يقولها فالناس يقول لك كلمه كلمه يقول لا ولا, ولا ربع كلمه يقول بس خل قلبي اسلام فيه هجون يعني قوم بينفسون عن الشبهات لان الشبه عيادا بالله اذا دخلت في القلب غيرته نس الله سبحانه وكم من انسان جت الشبهه نس الله سبحانه العافيه وضيعته لان صاحب الشهوه يعرف انه شهوه ويتوب ويستغفر لكن الشبهه يبدا يدافع عنها بعد ما هو يتم منها يدافع عنها ويناضل عنها ويبحث عن الأدلة والحجج ليقيم هذه الشبهة مع أنها باطلة يا ذنب الله وزاده إلى النار نسأل الله سلام العافظ إما تداركه الله برحمة منه جل جلال فأمراض الشبهات وسبب أمراض الشبهات قلة العلم قلة العلم هذه تجيب أمراض شبهات يبدأ الإنسان خلاص في شبهة حيران لأن العلم قليل بضاعة قليلة طيب وش علاج الشبهات ما في الا العلم هل علم يطلب العلم او يسال اهل العلم الراسخين في العلم ما بهي واحد مو بهي واحد يجيو وخلاص يعطيه شبهاتي لا اهل العلم اللي شابت لحاهم في العلم اللي رسخوا في العلم يتخير فيهم ويبحث عن من اتقى الله جل جلاله ويسال عن هذه الشبهه التي وقعت حتى الله جل وعلا يزينها من قلبه صلى الله يثبتنا واياكم على الدين والهامه شبه والله يا اخوان اسال الله جل وعلا يثبتنا ويقمع ديننا يما اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكر ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم يا سمع الدعوات يا رب البريات ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه طلاب عندنا في الثانوي والله يا اخوان سبحان الله العظيم حتى وحده منهم قال لي في اول بدايه النصف الثاني هذا قال نبي درس بس للي عندنا لنا اشياء اللي عندنا احنا عندنا اشياء نقرا ونسمع ولا ندري الصادق من اللي كذاب قتلنا لله لا يا رجل قلت تكلمت مع بعض الزملاء بعضهم شيف في الادارات في الاداره يا اخوان الان ترى وقت شبه لا لازم يسمع منه ترى الان يعبون مع انتم على قنواتهم ومع على اشياء مع مع ثم نسال الله السلامه العافيه اصبح نسال الله العافيه والسلامه بهذه شبه يضيع دينك كله يصبح الداشر صلى الله عليه والسلام ولا شمات اقوى من هذا واقرب الى الله من هذا ليش لان هذا عياده بالله يبدا يناضل ويخاصم وبالباطل وبالفجور وعشبهه الباطل نسال الله العافيه والسلامه هذاك يستغذره يوتوب وينكسر الله سميع الموعظة لا لا نسأل الله سميع عافية تكبر ولا يبين الموعظ ولا يبين الذكر ويهجع المذكرين وهذا ولا وعاض وهذا ولا مدين الشمو وهذا ولا يصنف الناس نسأل الله نعافينا وإياكم فهذه شبهات الأمراض الثاني مرضى الشهوات مرضى الشهوات سبحان الله العظيم علاجها أيها الأخوة بالصبر ما في علاج ثاني بالصبر الإنسان أهيوها البعد عن مواطن الشهوة الشهوة علاجها البعد عن موطن الشهوة شهوة نظر لا يروح هو أعرف بخص بقلبه والله قلبه كما يقولون الشيبان قلبه خضر لا يروح لأسواق لا يروح لهذا لا يروح لما كنت فيها إرسلات لا يروح لا خلاص هو أعرف بقلبه تروح وانت عارف من قلبك سيدي لا يا أخو أنت أعرف به هبعد عن مكان اللي إنه يقول إن السلامة من سلمة وجارتها ألا تمر على سلمة وديرتها تبعد الإنسان يبعد يفرق فر منه المذبوء فرارك من الاسد اذا سمع بهذا يبعد سبحان الله العظيم من سمع بالدجال فلينا عن سمع الفتره واخر واخر عن ماكن في اماكن الفتان اماكن الشهوات التي تثير خلاص يوخر عنها يسلم باذن الله جل جلاله قلبه القلب الثالث ايها الاخوه القلب كنا قلب المريض قلب الحي والقلب الميت والقلب المريض نسال الله ان يصلح قلوبنا نجتهد يا اخواني عليها نجتهد عليها لا سيما في مثل هذا الوقت في مثل هذا الشهر طبر رمضان كان اهل العلم يسمون هذا الشهر كل شهر القراء لكثرة ما يقرا فيه من القران كثر لانهم يتدربون قبل رمضان ويتدربون كذلك على الصيام يقول اهل العلم صيام شعبان كالسنن القبليه لرمضان في يبدؤون ربطون هذه القلوب حتى سبحان الله العظيم تالين بذكر الله جل جلاله يا من عيذا بالله الان اخواني اسالوا توب علينا ويصلح قلوبنا نسال الله يصلح قلوبنا واسمحوا لي على هذه كلمه فعلا هذا واقع بولين الا من رحم الله في قسوه القلب الله يعيدنا وياكم له وين الان اللي يبكي خشيه الله الا من رحم الله بخير موجود ان شاء الله اكيد قليل شوف الان في مساجد المسلمين شو شايفه شو شيء شوف قليل من يبكي في اكبر مني في هذا المقام لكن اذكر يا اخواني قبل سنوات قبل شيء سنه 30 سنه كنا نسمع في الصلوات نسمع من يبكون نسمع في المساجد نسمع في الموعظه من يشجون بعض بعضهم الاسى بكاء يا ربي تسفسد قلوبنا الان نادر نادر واذا بكى نادر احد نادروا فيه الناس واساله وعنده موفاه عنده واحد ميت عنده جنازه قال وي عمي ميت اخوي ميت والله صار على فلان قريبه حادث صار عليه وفاه عنده تاثر بس متاثر بالمصاب مو مهم متاثر بالايات او بالمواعظ او بالذكر نسال الله العافيه والسلامه قال الله جل جلاله مقتا أهل هؤلاء الصم قال تبارك تعالى بعد أن بين آياتنا للإيمان في قصة البقرة قصة البقرة عجيبة سبحان الله العظيم نحتاجي لها يا إخواني لقى كامل في قصة البقرة وتدبرها لكن قال بعدها جل جلاله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أقسم بالله أو أشد قسوة يعني أشد قسوة من الحجارة قال الله جل جلاله وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء لَا يَهْبِطُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ لا لا لا يَهْبِطْ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ يقول الشيخ غراء الشيخ محمد السحباني يقول إذا رأيت في الجبل حصى طائحاً تحت يقول ترى هذا سقط من خشية الله وهبط من خشية الله أحيانا يقول تحت الجبل بعضها حصى طائح طاح كانه طاح من يقول هذا تر ساقط من خشيه الله ومنها مي ومنها ما يهبط من خشيه الله يسقط من جبل خشيه الله جبل الحجاره الصم تدتك يقول الله جل وعلا لو خوطبت بالقران لو انزلنا هذا القران على جبل يعني لو خاطبناه بالقران كما خاطبناكم يا بني ادم ويا انس والجن كما خاطبكم الله بالقران لو وزن هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا متصنعا من خشيه الله يعني من خوف الله جل جلال جلاله لا اله الا الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون طيب يا ربي يسمعون الآيات ويسمعون ويسمعون ليش ما يتأثرون؟ لأن القلوب قسد لأن القلوب على هرار لأن القلوب طيب كيف نؤخر قسوة قلوبنا؟, قلوبنا؟ قلوب القلوب رحمه الله ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب نسأل الله لعافية من أشد عقوبات الدنيا صلى الله عليه وسلم العافية إعراض القلب عن ذكر الله ثم يقسع صلى الله عليه وسلم العافية وغادر الاستحواذ الشيطان استحواذ الشيطان على اللسان استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان انا حق ان حزب الشيطان هم الخاسرون نعوذ بالله من ذلك طيب وش الحل كيف يرق قلبي كيف ي... كيف يلين هناك طرق يقولوا اعظم ما يلينها القران قراءه القران قراءه القران بتدبر قراءات بدون حتى لو ما في تدبر قلبهم قراءه القران بيديه كرر القرآن شخصاً يلي قلبك إن حصل التدبر أعظم وأعظم لكن إما حصل اقرأ القرآن اقرأوا اقرأوا القرآن يقول أنهم سأسلم لا نزهد في قرآة القرآن اقرأ ويلين بإذن الله جل جلال يلين القلب وسبحان الله العظيم البارح يقول لي واحد من الأشخاص ما عليه ذاك الظاهر التدين والاستقامة نسأل الله جل عنه صدنا وصدرا لكن يقول يقول لي والله العظيم ان يضيق صدره يقول التشن نفسيته مع زوجته مع اولاد ويقول وجه البيت يجي البيت ما يرتاح يجي يقول يقول سبحان الله علم يطلع يروح يكشت يقول يقول مع ذلك هو يقول سبحان الله العظيم يقولوا تذكر يقول متى تذكر يقول اذا تذكر لما جاينا اي وجهه مشكله يوم يذكر ان ما قال طواد يقول اقسم بالله ما إن يمسك المصحف ويقراله كم من آية إلا يقول والله العظيم الإنشراح والراحة سبحان الله العظيم إلا الإنشراح والراحة معه سبحان الله إن وجدها لا إله إلا الله كتاب من زلاه إليك مبارك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا للالباب والله ان في اكبر نعم الله علينا هذا الكلام يا اخي كلام الله يكفي كلام الله كلام الله في يدينك واي وقت تبي تقرا سبحان الله تخيل انه لازم تروح مثلا اللي مثلا اكبر عالم اولي ويسمح لك وتستاذنه ويخليك تقرا ولازمه عند المسحب اللي عنده كانوا مشاكل لكن الله اللي جاء ما جاء على هذه الاشياء سبحان الله العظيم جعلكم على طول اذ توضو حتى لو مت بعوض يرحب من تجير الله جل جلال جلاله فاعظم ما يصلح القلب يا اخوان القران يرجع له الانسان ويكرر يكرر يختم كل ثلاث كل سبع حقا لو قليل اقل القليل, أقل القليل شهر كل شهر برضه يقول مسعود الله عليه والله من لم يختم القران كل شهر فهو هاجرته شكل الان رمضان جد كان موسم الخيرات وجد تعود وتعود على القران وعلى كثرت قراءاته كثرت قراءاته كل صاحب للقران ياتي يوم يا القيامه شفيع لك سبحان الله العظيم اقرا القران ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله اهل القران يبارك الله لهم في ذرياتهم وأجسادهم اليوم اشوف مقطع ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله الله يبارك له ولوامي الله يبارك له ابو خالد السعيد باركنا و لكم للشيخ ماهر المعيقلي امام الحرم ولده الصغير يمكن ما ادري في سادس او تعطي يمكن في سادس فوق المتوسط كذا اخ اخ يختم حفظ القران حاضر نبوه المسابقه وهو يختم حفظ القران يوم خلص الواد يا سيدي لله الشكر انه ختم القران صغير وتشوف ابوه يدمع عيونه ويجي ابوه ويجي يحبه ابوه يمسك راسه ويحب راس ولده شيخ ماهر ويتعانق هو ولده الصغير الصغير كفاك ان شاء الله على قد القران يبارك الله في ذريعتك بارك الله في اولادك يبارك ولا ذكى واحد القران يحفظك الله به واحد قال يا ابوي احفظ القران قال لا يا ولدي لا تكن مثل القران كل الله حفظني بالقران يا ابو ولا قران الله حافظك ان ابوك ما انت بده يتحفظه الله حافظه لكن الله يحفظك بالقران يا من يحفظ القران الله يحفظك سبحان الله العظيم في في فيحفظ الله جل جلاله الانسان بنفسه وذريته وفي, وفي قوته وفي اشيائه سبحان الله العظيم وبركه كذلك ما يصلح القلب بعد كلام الله جل جلاله كلام الرسول عليه الصلاه والسلام سنه النبي عليه الصلاه والسلام اقتداءا بالنبي عليه الصلاه والسلام يقول اهل العلم الا ان استطعت الا تحك راسك الا باثر فافعل يعني تطبيق للسنه في كل تطبيق للسنه واحد الشيبان قبل كم من يوم كلام والله سليم قال والله يا وليدي قول يقول, يقول, يقول, يقول لا قال يا قال والله اني خابر من اول يقول والله اني خابر من اول يطبقون السنه لا عقليت لا عقليت يقول الان كلامه بقول لكم بالعباده من كانت عمي قال الحين بعضهم يشطر يده امر بعدك كان فيها يكرم نعمه الله جل يقول شطر هلاني يروح يغسلها يقول هذا وين يقول وين شكرا وين تطبيق السنه وين كنت سبحان يوم قال اناظف هذا الناس في المناسبات وكذا اذا فعلا كلام هذا الكبير الصيب اذا فعلا يقوموا ويلعقون الصحفه يلعق الصحم من جهته وياكل اللي فيه فتطبيق السنه مثل هذه اللي الان تنتشر عند الناس تطبيق السنه في الاكل في الشرب في المشي في الكلام في, في المنام في, في كل شيء تطبيق سنه النبي عليه الصلاه والسلام كم يصلح الله بها القلب كم يصلح الله بها القلب كذلك مما صح قلب بجالسه اهل الخير الصالحين مجالس الذكر مجالس الايمان حضور محاضرات وحور لقاءات هذه ترى صلاح القلوب صلاح قلب والله يا إخوان نسأل الله أن يثبتنا ويقوع الدنيا رأيناها بإعيننا من انقطع؟ يق... عن مجالس الدكر عن مجالس الخير عن مجالس الصالحين عيادا بالله إلا ينتكس نسأل الله سلام وعافه ويفسد و... و... قلب عنا نسأل الله أن يثبتنا ويقوع الدنيا واحد من الأحبة ربما موجود معنا الآن يقول أن تبراكم دائما تكرروا لا مجال يجب مجالس الصالحين لا يجب مجالس الدكر لا يتن� كثير لأن هذا تجربة شيء جرب وعرفناها وعرفناها ونكررها شيء تجربة وندينا الله جل وعلا بها من انقطع ومن ترك هذه المجالس وترك هذه اللقاءة وترك هذه فسد قلبه ولو كان أكسرح الناس وأتقى الناس يفسد ما, ما كان سبحان الله العظيم يأذن الله وصلنا بي عليه الصلاة والسلام بما يصل على قلبه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداة والعشيري دون وجه وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي ثبته الله جل جلاله يأمره الله تبارك وتعالى ان يصبر نفسه مع اهل هذه المجاز وهذا الخير وهذا وهذا الدعاء وهؤلاء الصالحين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك ان تريد زينه الحياة الدنيا ولا تطعن افن قلبؤ عندك نينا واتبع هواه وكان امره فرضا هل هناك اشغال اكثر من اشغال محمد صلى الله عليه وسلم والرجل الاول في الدوله علي الصادق والسلام ومع ذلك الله جل جلاله يأمره ان يجلس مع هؤلاء منهم ترى بساطه الخلق رضي الله عن رضوان يعني ما يرون من الناس شيء بلال وخباب وعمار وصهيب الذين لا حساب ولا انساب لكن عندهم ايمان وتقوى وعبادات الله يامر نبيه عليه الصلاه والسلام اشرف الخلق ان يجلس معهم بل يعاتب الله جل وعلا يتعرض لهؤلاء الاكبار اللي معرضين عن الدين لا إله إلا الله وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى يقول لا هذا الذي يخشى الله هو الذي يحرص عليه فكذلك أيها الأخوة مما يصلح هذا القلب ولينا بإذن الله جل جلاله حضور جنائز حضور جنائز. جنائز تشجيع جنائز زيارة المقابر يقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم على زيارة القبور ألا فزوروها ألا يزوروها فانها تذكرك بالاخر زياره المقابر اللي الان نسوان تدعي لاجمعين و نروح للمقبره لا لا ادري تشوفك احد يا واحد يا ذني خصوص عندنا يعني في البداعه ولا ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني في بعض المدن مثل الرياض مثل هذا ما شاء الله شوف الزوار شوف الناس فين ما شاء الله يا رب ما يعني, يعني الكثره لها دور لكن ايضا في ناس وعد هذا الشيء عرفت اللي يسمح قلوبه والزياره يا اخواني وانكررتها كثيرا ما يبي لك تروح تتبع جنازه هي تبع جنازه لا زياره زياره تروح من من تتحرك من, من بيتك للمقبره تمشي زياره ماشي تروح لحالك. المقبره الحانك توقف وتدخل مقبره تسلم على القبور السلام عليكم اهل الديا من المؤمنين والمسلمين وان ان شاء الله بكم لاحقون ترى وراكم نسال الله لنا ولكم العافيه تسربك ثم تدعي لهم تجي عند القبور تناظر القبر تناظر اللي مولم حتى اللي ابن مولم كل شيء مولم تجلس عنده عند شبر قبر تتذكر ربما يكون هذا قبرك يمكن خلاص يمكن رمضان هذا ما ما نحنبه من اهله والله ما ندري اقسم بالله كم من انسان الان يفكر في رمضان يفكر في كذا وفي علم الله جل جلاله انه لن يبلغ رمضان واذكر اشخاص في اعوام من سبقت دعهم ليله رمضان انصلي عليهم ليله رمضان العصر قبل ان يهل رمضان قبل ان رمضان العصر واذا هو يغادر الحياه انصلي عليه بعد المغرب وبعد العشاء في ليله رمضان سبحان الله لكن كتب انه يبلغ رمضان صلى الله بالغني ويكرم بعد ففي زياره القبور تغسيل الميت تغسيل ميت يشارك الانسان يغسل الميت يشوفه يشارك فيه ينظر الى ميت كيف يقلب وكيف كيف هذه سبحان الله عزيز. تذهب قسوه قلبه ذكر الاخره ذكر الموت دائما انا سبحان الله عزيز. يقول احد اهل السلف يقول هذا السلف لو فارق الموت قلبي ساء لفسد علي قلبي يقول دائما يتذكر سبحان الله العظيم يذكر يقول لو لو هامق قلبي ساعه لفسد علي قلبي سبحان الله العظيم كذلك والاخوه من الاشياء العمليه المسح على راس اليتيم المسح على راس اليتيم يلين القلوب باذن الله جل وعلا معاشره الضعف والمساكين معاشرتهم وخلطتهم الجلوس معهم تلينا القلب تذيب قسوه القلب باذن الله جل جلاله حسنا يا أخواني أنه دائما سبحان الله عنه يحرص أنه يؤخر الله جل وعلا ويزيل الله عنه هذه القسوة اللي في قلبه حتى أنه بعده بإذن الله جل وعلا أول ما يذكر الله يبكي أذكر أحد الدعاة سبحان الله عنه موجود بصلاة الله ثبتنا وإياه وإياكم على الدين والإيمان إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مجرد يذكر حديث الناس يبكي كذا لومه ما يذكر حين يقول قال أصلاة ي ما يقول لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اللي يبكي شوقا الى النبي عليه الصلاه والسلام سبحان الله العظيم رقه قلب عنده ولا ذكر ما شاء الله لا قوه الا بالله سبحان الله العظيم البعد يا اخواني اللي يبعد يبغى يتوصل حق قلبه بعد البعد على الاسواق الاسواق هذه سبحان الله العظيم و ما منها نجات الله ينجينا وياكم من النار لكن قدر الامكان يقلل يديروا على السوق سبحان الله عند قلب على طول هذا ضد ضد المقبره شوف تم المقبره ضد السوق تدخل الاسواق والروح على الاسواق وغشينا الاسواق هذه لقسوه القلب ميري على طول نص الله صلى الله عليه وسلم لانه هو شو اضغض مكان الى الله كما في في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام وهناك يركز الشيطان رايده صلى الله عليه وسلم يركز بعض الآن نسأل الله أن يتبعنا الأجمعين أسبوع الماضي بعض واحد يتكلم من نهل الرياض يقول يقول والله لا أريد أن تمشك هذا رحل للسوق طيب فيه حاجة في شيء قال لا ما يعني بالروح لهذا ونروح للمول تمشي ويأخذ عياله وروح تمشون بس كده تمشي ما فيه تقضي ولا فيه شيء تقول نهلا لا أنا راجع إلا أبغضك هذا إلى الله نسأل الله العافية والسلام يروح هذا شأن قال الله عندنا منتجات ما عندنا وكنات ما عندنا منتجات سبحان الله قلت هذا بس مكان مبغض الى الله اذا اضطريت يعني حاجات احيانا انه ضروره بقدرها يروح ياخذ الانسان ضروره ويهجم من مكان هذا السوق صلى الله عليه وسلم اجمعين حتى انه ما ما يقسى هذا القلب نسال الله لي تبعنا اجمعين لان اذا قسى بعدين صعب حتى تليينه نسال الله ان يلين مره اخرى نسال الله جل وعلا ان يلين قلوبنا بذكره ان يعمرابطه يجتهد الانسان على قلبه لاني قلبك مهما تر اجتهد عليه الناس وسمعت مواعظ ورأيت وكذا يبقى القلب داخل لا بد انك انت وانا وياك واختنا الغاليه لا بد ان نجتهد على قلوبنا نجتهد عليها نتفقدها دائما ابد حتى باذن الله جل جلاله تليين وتخشع لذكر الله جل جلاله فاذا اقول لاله القلوب خشعت لذكر الله جل جلاله الله اكبر اي والاخ وربما رايته ولله الحمد لله يعني الخير الخير ما يعدم في امه محمد صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه رايتهم يعني بعض اللي لانت قلوبهم ما شاء الله وتو اثرون من ايات الله جل وعلا والمواعظ والذكر تغبطهم والله تغبطهم وترى سبحان الله العظيم كيف ما شاء الله ربت قلوبهم سفا نسال الله يثبتنا واياكم اجمعين رايت احدهم ما شاء الله يوم السبت الماضي نسال الله يثبتنا واياكم ويا على الدين الايمان ما شاء الله رب طول تراه تذكر الله جل وعلا ترى النور فج سبحان الله العظيم بتسبح الله على رقه القلوب والصلاح والعباده والعلاقه مع الله جل جلاله العلاقه مع الله هي النافعه يا اخوان تنفعك تنفعك في الدنيا والاخره العلاقه مع الله جل جلاله لانه كل ما سوى والله من العبض لكن الله ما من العبض كل ما سوى الله جل جلاله تجد من بديل وعوض لكن الله تبارك وتعالى ليس منه بديل ولا عوض تبارك وتعالى صلى الله جل وعلا باسماء الحسنى وصفات العلى ان يملا قلبنا ايمان ان ينويك بالله حبتي في الله تعلمون الاسبوع القادم واللي بعده تبدا الاختبارات فلعلنا انسمح لي توب علينا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, نستغفر الله،, نستغفر الله،, نستغفر الله نستغفر نتوقف توقف مؤقتا ان شاء الله ولا بسم الله جل وعلا ان يردنا واياكم الى طاعه وجعلنا واياكم وثبتنا واياكم على الدين والايمان ان يردنا لهذا اللقاء اعواما عديده وايام مديد على الطاعه والايمان لكن قبل رمضان ما اظنه يعني في شيء لان اسبوعين القادمات اختبارات ويحضر معنا طلاب اسال الله ان يوفقهم وان يعوضهم خير ربما بعضهم في الجامعه حضر معنا اليوم انس الله ان يوفقهم وان يسددهم ان يخلف عليهم مواقيتهم بالبركه والتوفيق ان ربي على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على رسول الله بعد الاسبوع اللي بعده في سلسله محاضرات عن رمضان لنا ان شاء الله فيها مشاركه لكن حضرتنا ما هيث في المسجدنا هذا حضرتنا في مسجد الروضه باذن الله جل وعلا في الاسبوع الثالث من رمضان في عده محاضرات سلسله كلنا ان شاء الله فيه مشاركه فنسال الله ان ينفعنا واياكم بما نقول نسمع اسبوع اللي بعد يعني رمضان نسال الله يبلغنا واياكم رمضان فيكون ان شاء الله اللقاء باذن الله جل جلاله جل مع بدايه الدراسه بعد رمضان سالله يحيينا واياكم الحياه الطيبه نحمد الله جل جلاله ايها الاخوه اللي يسرنا ويعيدنا يوفقنا جل وعلا هذا فضل من الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خير على حرصكم ايها الاخوه وجلوسكم في مثل هذه المجالس ومصابرتكم الانسان صراحه اقول نعمه من الله ان شجع بعضنا بعض ويساعد بعضنا بعض على الخير نس الله وتعاونوا على البر والتقوى ترى سبحان الله هذه معاوله ترى مساعده حضوري حضورك حضورك جلوسك يا اخوان المباركه وكله سبحان الله العظيم يعين بعد الله جل العظيم أنا ما أخفيكم أيها الإخوة استغفر الله أتوب إليه يعني عندي بعض الظروف حتى أني فكرت الاعتذار أسبوع الماضي والقبل اعتذرنا وأسبوع الماضي سبحان الله العظيم لكن ردني سبحان الله العظيم بعد الله جل جلاله رسالة من أحد الحبه يأتي من عنيزة حضر معه ورسال لي رجاله خيركم المستفيد وكم نسال الله يثبتنا ويعدينال واحد من اللي احبها يحضر المباراه ده سبحان الله العظيم بعض الاخوان يجون يجون من مشوار تقول سبحان الله ييجون من مشوار ومسافه وكذا سبحان الله العظيم ولا احب اللي بعد يجونا من من هنا لهم حق يعني الانسان سبحان الله العظيم مهما صار يضغط على نفسه ليجي ما شاء الله هم يضحون وحنا لا بد ان ايضا نضحي ونجلس ونتجالس احنا وياهم في الله جل جلاله حتى تجب محبه الله نقول وجبت محبه المتجالسين فيه والمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتزورين فيه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مريع الرب تبارك وتعالى اوجب الله جل جلاله محبته على نفسه العليه ولا يجب عليه احد شيء لا ملزم على الله جل جلاله لكن تبارك وتعالى تكرم منه وتفضل جل وعلا قال وجبت محبته للمتجالسين فيه فاحنا في مجلسنا هذا في الله نسال الله ان يثنيكم الاخلاص في الله وفي بيت الله وحريبي لله جل وعلا ان تجبل لنا محبه الله جل جلاله نحسن ظننا به تبارك وتعالى فما ظنكم برب العالمين نظن به كل خير جل جلاله لا نعدم منه خير تبارك وتعالى عندما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضى الله عنهم رضاه قال يضحك الله جل وعلا او قال يتبسم الله جل او يضحك الله جل وعلا قال الصحابه رضى الله عنهم لا نعدم من رب يضحك خيره لا نعدم من رب يضحك خيره فنحن لا نعدم من الله الخير باذن الله جل وعلا اللهم يثبتنا واياكم على الطاعه كف ياسلا يا سلا يا شيخنا هذا اسمه المسجد الروضه اللي اسم مسجد الروضه مسجد الروضه اللهم صل وسلم على رسول الله قبل محطه البيضاني قبل محطه العلمي اول واحد اول واحد قبلها العلمي ان شاء الله بياسهلها في شيء صح صح أه، الله يستعب، يتوب عليهم أستاذ خاف أنه حال نواقع فيه الله يتوب عليهم أحدهم يعني سأل الله يتوب علينا أجمعي الله يستعب داء وقعنا حنب أبو الناس كيف ينحددنا الناس حنواقعين أسأل الله أن يتوب علينا أجمعي ولا أنا مجتمع كله يعني ما هو حنبه بس هذا داء منتشر في الناس يقول الشيخ عبدالله الحماد الله يحظه الرسي يقول يرقد بعد العشي يسموه دقاجة يقعد الدجاج يترقد يقول هذا الشيخ الله يحفظه يقول والله ان حتى الدجاج مسلطه عليه هالكباس ولع على الترقد حتى في الليل تكطقط مع الترقد حتى في الاستراحات هذا يقول مسلطه عليه هالكبوس وخلوه بعد في الليل يقوم بقى صليتوا على الاجمع الان الناس على المناسبات او اجتماعاتها اصبحت في الليل ساعات خلاص الى الساعه 11 12 وعده سبحان الله العظيم والضحيه نسال الله ان تصلي على جميع صلاه الفجر صار وجري الضحيه سبحان الله العظيم ف تقول الواد الله يحفظه تقول تقول السهر ما مع عمل يا ولدي ما مع عمل ما مع السهر عمل وصادق السهران خلاص لك عليك حق لك عليك حق سبحان الله العظيم فاذا الانسان سهر خلاص سبحان الله العظيم نوم النار كله ما يسر هذه خير هذه هذه محمد الله الله وغيره وغيره الله صلى الله عليه وسلم لكن الله يتب علينا اجمعين الان مع وسائل التقنيه هذه والانوار والاشياء سبحان العظيم والكهرباء وغيره وغيره سبحان الله ان صنع اثر كثير في تغير حياه الناس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم من قبل الإشارة والحديث بعدها هذا هدي النفس أصلاً بعد الإشارة وطول سبحان الله العظيم ويندر الآن نادر فيه ناس محافظين على هذا لكن نادر نادر سبحان الله العظيم من اللي يحرصون على عدم لكن الإنسان جاهد نفسه يجاهد نفسه يا أحيب جاهد قدر الإمكان إنه ما يسهر يقول لأحد الإخوة ربما ذكرت قصة بما سبق زاكر الله خير الله يزاكر يقول يقول الله مسلسل الرسول يقول يقول انا مش شفتوعيه شفتوعيه تلقاني يقول واجي يقول اجي تلبيه يقول احيانا ما اجي الا 12 اس اجي مع الشباب وكذا وبرامج يقول لا جيت لابوي شبعان نوم قام يتهجد يقولهم توضئ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبد الله والله مسلسل يقول خلاص يقول خلاص بيقوم على الساعه يقول يبلغون الفجر يقول قلت والله في نفسي قلت والله ان كانت اللي عارف الا ما بحن الله يتب عليه والله اللي كان تدري عارف اللي. يقول احنا تولى بيجان الان صليت معي الجميع اللي قالنا دعات الان اس الله يتب علينا اجمعين لكن الانسان يقول قدر الامكان قدر الامكان يجاهد انه ما يسهر سبحان الله عايز. وان سهر وان سهر لا يضحك عليه ابليس ترى ناس ابليس يضحك عليه اصلي طمنا وياكم عيدنا وياكم وقل ربي يعذكم هزات الشياطين وحدكم بيحضرون الله يعيدنا وياكم من همزات الشياطين يسهر ولا من جت الساعه وحده ولا حول ولا قوه الا بالله اركض اركض الساعه فجر اركض طيب تهجد قال لا يا ابن الحلال <سؤال> اركض على صدر عشان صلاه فجر استغفر الله توي كذا اركض على صدر عشان صلاه فجر طيب وين عمرك ما تهجد هالحين ولا ما تهجد الا صلاه فجر اسمك يسهر خلاص عشان بعدين ما تخليك لو تبي تخليه من الساعه 1 يوم انكثرت وجت الساعه 1 ونص قلت لا ما دام جت 1 ونص خلاص خاف تروح علي صلاه الفجر اجلها بصليها صلاه الفجر وقمت وتهجدت الى صلاه الفجر الساعات الباقيه قيام ودعاء وتبرع يمكن الليل اللي بعدها خليك بعد انتصر ان شاء الله على طول ترى سبحان الله هذا اللي يقول الشيطان يجلد بالطاعه ترى ما يجد بالعصا كل ما تسوي طاعه كل ما خلاص ترد كيده هذه سؤال من اخت الاخوات وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تقول سؤال ما هي كيفيه الصلاه على الرسول اللهم صل وسلم الذي ورد في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام يغفر ذنبه ويكفه عنه اي صيغه من صيغه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لا شك ان افضل صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هي الصلاه الابراهيميه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لكن اي صيغه من صيغ الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هي اللهم صل وسلم وبارك على محمد لكن تجمع بين الصلاه والسلام تجمع بين الصلاه والسلام يقول الله جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ففي تجمع بين الصلاه والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه طريقه حفظ القران وتثبيته من غير نسيان نسال الله جل وعلا يرزقنا واياكم حفظ القران ويجعله ايات مبينات في صدورنا وفي صدور ذرياتنا من افضل الطرق التي اخبرني بها احد المشايخ نسال الله ان يجعلنا خير الجزاء تكرير الوجه 20 مره تكرير الوجه عشرين مرة مثلا حفظت اليوم الوجه الأول مثلا مسورة البقرة الوجه الأول مسورة البقرة يكرر نفس الوجه عشرين مرة بإذن الله جل جلال وخلاص بإذن الوحدة لحد يرسخ سبحان الله العظم يرسخ إلا إذا ذنوب المعاصي عياء ذنب الله خلاص أسأل الله العافية السلام ان ما يفسد حفظ قران رب نوبل المعاصب خصوصا النظر النظر النظر الحرام اسال الله العظيم والسلام يلعب في حفظ القران لك نسال الله ان يحفظنا واياكم يغض بصرك يغض المسلمه تغض بصرها تغض بصرها سبحان الله العظيم من غض بصره دله الله يما لدت حلاوه القلب الحلاوه حلاوه القران باذن الله جل وعلا في هذا القلب سبحان الله العظيم حتى عن عن فضول الدنيا يقول الله جل وعلا لا تمُدّن عيناك الى ما متاعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير يعني هذا القران اللي يعطاك الله الخير من هذه الدولك الذهب وعليكم السلام يا عبد الله يقول مكان صلاه المراه في البيت يعتبر مسجد لها نعم يعتبر لها مسجد ويجوز لها ان تصلي حين سماع الاذان او تنتظر بعض الوقت حين يحين وقت الصلاه يجوز لها الا الفجر الفجرنا يعني وجهه نظر وجهه نظر انها تنتظر قليل بعد صلاه الفجر اذان الفجر اللي الخلاف الذي ذكرناه فيما مضى ان انتظرت الى وقت الاقامه خصوصا صلاه الفجر او لا تشتغل بالذكر تشتغل بعدين بيصلي ما دامت ما دامت تنتظر الصلاه اما غيرها من الاوقات فانها لا حرج عليه اذا ادت السنه اذا كان في سنه قبليه من الظهر ادت سنه قبليه فانها تصلي تصلي الفريضه والافضل انها تصلي بين كل ادنين صلاه بين اداء الاقامه صلاه تؤدي قبل الصلاه سنه تقرب الى الله جل وعلا وحري يا اخواني مثلا اجاب الاستاذ زاهر خير поряд reduceндом і місяць бій jeweк chegав на х descript. У якого дня? Тверхай ось за yer Makу ini, це частичко. Навіть якщо багато вч sadece дって Даме забутли Corporation. Вони ставити однак вашbul проценту Ma Then'se entry. Тому anything to build Fahrenheit, вони ставили на заставкидані. Т просто безкізня подобие стол Clyһ chemistryаж. Зіання кудей 2017, зато ще за робот руки. Єо зіна чи ومعروف ما شاء الله هذا مصلى الوارد هذا مصلى الإخوان هذا مصلى العيال مكان للصرحة فمقلط في حد الغرف في كذا تهيى تحط فيها مصاحب تحط فيها سجاد تحط في كذا تزين اللي بتسنن تسنن فيها اللي عنده فق تروح يقرأ قرآن فيها تعيد الأولاد تعيد الزوجة هذا ولا فيها مكان سبحان الله عنه ترى ليه إذا جلوا على بارك حتى في المنزل بإن الله تبقى فيها ما حكم رفع السبابة عند الانتهاء من الوضوء ما أذكر ورد فيه شيء ما أذكر ورد فيه شيء يعني, يعني ينص على رفع السبابة هناك اللي ورد من توظى فأحسن وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده هو رسوله خاصه زياد الترمذي وجعل اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين قال فتحت له باب الجنه ثاني يدخل من اي جهه لكن من غرض فيه رفع سبابه بدون رفع سبابه سن سب... اشهد ان لا اله الا الله هم يقولون يعني من اغضب الاشياء على الشيطان رفع السبابه هال. فمع السباب هذه تغذي الشيطان سبحان الله لكن احيانا العبادات تحتاج لها يعني توقيفيه تحتاج لها نظر فلعلنا نبحث ان شاء الله المساله اول اخت السائله عفوا عفوا اللي يسال يمكن ربما رأي من الرجال هذه اللي جاءت من نساء ثانيه لكن ابي اقول ابحث المساله تبحث هل لب على العبادات التوكيفيه مثل ما قلنا انسان قال احنا نسال العلم لو ان حصل لك الا تحك شعرك الا باثر ان الرسول صلى الله عليه وسلم ففعله كل ما كانت العبادات توكيفيه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كانت اكمل قال حسام يقول الصلاه اللي بعد الظهر الاربع هل هي السنه الركعتين حقت الظهر ومع ركعتين ثانيه تكفي وتكون اقل نعم نعم باذن الله جل وعلا ويكون له باذن الله جل وعلا اجر اسال الرباط واجر السنن التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع قبل الظهر و40 بعدها اعتقه الله من النار اعتقه الله من النار نسال الله ان يعتقنا واياكم من النار اسال الله جل جلاله في اسمائه الحسنى وصفاته العلا في, في في نهايه هذا اللقاء ان يجعله خالصا لوجهه سبحانه جل جلاله ان يجعله نافعا لنا ولعباده اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد хар ولك الحمد хар رضيت اللهم хар хемду, яке хар хемду, яке وعلى хемду, وصحبه хар اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها яке хар хемду, яке اللهم يا حي يا قيم بارك لنا في لقائنا هذا اللهم كان إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبين فأحسن الخلافة على باقينا وأسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحم اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على تدارس كتابك وسنة رسولك عليه الصلاة والسلام فنسألك يا حي يا قيم أن تجمعنا في الجنة ووالدين اللهم اجمعنا في الجنة ووالدين يا رب العالم وألحق بنا أزواجنا واجنا ودارينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان في صحه وعافيه وامن وايمان يا ارحم الراحمين اللهم سلمنا الى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعوات ارزقنا الاخلاص والصدقه في الاقوال والاعمال اللهم اننا نعوذ بوجهك من الرياء والسلعه اللهم اننا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوه لا يستجاب لها اللهم اغفر لنا والدينا وامهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم موتا فوسع له من رحمه الغفران واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان ومن كان منهم احياء فاطل اعمارهم على طاعتك وفقنا برحماتك عنا يا ذا الجلال والاكرام ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعل اولادنا ذخرا لنا في الدنيا والاخره اللهم اجعلهم عز لنا في الدنيا والاخره يا سميع الدعاء اللهم طرع عيوننا بصلاحهم يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين يا اله الاولين والاخرين اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم من كان من بيننا مدينا فاغدني ومن كان من بين ضالما فهد قلبه ومن كان من بيننا مريضا فاشفيه یاد الجلال ولكام اللهم اصرف عنا مكرى الماكرين والماكرات وحسد الحاسدين والحاسدات وعين العائلين والعائنات وسحر الساحرين والساحرات اللهم اصرف عنا كل بلية واضية اللهم اجعثارنا على مظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم يحي ويا قيوم اللهم فرج كروبنا وهذه excusنا يسر امورنا واقل عثراتنا واغفر زلاتنا اللهم تولى امورنا اللهم تولى امورنا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الاكرام من ارادنا او اراد اهلنا او اراد بلادنا او اراد اسلام المسلمين بسوئنا اللهم فاشغله بنفسه اللهم اشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره عليه تدميرا انك على كل شيء قدير اللهم امننا في دورنا اصبح امتنا واوله امورنا اللهم احفظ جنود بلادنا اللهم ردهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم احفظهم بحفظك يا حي يا قيوم اللهم عليك بالحوثيين اللهم امزق كلماتهم اللهم شتت شملهم اللهم يا حي يا قيوم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام ان نعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وخذ بنابذه اللهم استجب دعاءنا ولا تردنا خائبي يا رب يا يا رب يا رب يا رب نستجيب دعاءنا يا رب يا رب يا رب اعتقنا من النار يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اجمعنا في الجنه يا حي ويا قيوم يا سميع الدعوات يا رب البريات بنانا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين مسلم احرص على نشر هذه الماده فالدال على الخير كفاعله